بمناسبه افتتاح هذه الغرفه او تغيير الاسم ان شاء الله يا ريت التفسير من الموقع ان شاء الله نسال الله سبحانه وتعالى ان تقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين اي إذا حركت الأرض حركه شديدة فإنها تضطرب حتى يتكسر كل شيء عليها وخرجت الأرض أفطالها أي ما في جوفها من الأموات ما في جوفها من الأموات ما في جوفها من الأموات والدفائن وما عمل عليها وما عمل عليها. أما الأموات فإن الأرض تخرجهم في النفخة الثانية. أما الأرض فتخرجهم في النفخة الثانية. وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها أي قال لما يدهمه من أمرها ويبهره من خطبها لأي شيء زلزلت وأخرجت أثقالها لأي شيء زلزلت واخرجت اثقالها يوم اذن تحدث اخبارها اي تخبر باخبارها وتحدث وتحدث بما عمل عليها من خير وشر لنتقها الله سبحانه وتعالى لتشهد على العباد من ما يرفع يده من ما يده بأن ربك أوحى لها اي تحدث أخبارها بوحي الله بوحي الله وأمره لها بأن تتحدث وتشهد طبعا جماعة يوم القيامة الأمر عظيم والأمر جلل يا نساء الله سبحانه وتعالى عفو والعافية رب العالمي لا جماعة رابط الكتاب إن شاء الله لمن أراد أن يتابع كما هي عائلتنا طبعا المكتبة الشاملة ما شاء الله مكتبة غنية لكن لم أجد الكتاب موجود في المكتبة الشاملة على حد علمي لكن الشادي موجود على الشاملة إن شاء الله طبعا انا بقول ان الجماعة يعني يمسيكوا كتاب ويتابعهم يحملوا الكتاب لان بتحميلك كتابة جماعة بيبقى فيه متابعة لكن طبعا يعني انا لا شايفكم وما انتم وطبعا الكمبيوتر لما يكون موجود في البيت غير ما يكون الكمبيوتر موجود مثلا في مكان يعني مكان مخصص في البيت يعني مفترض مثلا ان احنا طبعا احنا هنقول درس المفترض كل واحد يفرغ نفسه تماما والافضل طبعا الكمبيوتر يكون موجود في غرفة بعيدة عن الاولاد او الاهل وكده بحيث ما يبقاش في تشويش لان طبعا احنا لما بنتلطه بعلم طبعا احنا طبعا بلطه بعلم شرعي وطبعا العلم الشرعي محتاج تركيز أوي أوي أوي اكتر من اي علم تاني ودية نقطة مهمة جدا جدا عشان كده لازم نكون مركزين قوي واحنا بنقرأ واحنا بنستمع للدرس ويا حبازة فالحال الوحيدة اللي اقدر اربطك بيها لان مثلا ممكن نعايل مثلا يندح عليك تفصي يندح عليك وهكذا لكن الحال الوحيدة جماعي ان يكون معك الكتاب يا حبازة لو تشتيه طبعا الكتاب او ان انت تحمل الكتاب ده على اقل تقدير لكن نتابع فقط صوت اولانا ساي شاب فكور انت شايفني طبعا اكيد هيبقى فيه تشتيت جامد جدا وخصصا ان الكمبيوتر اغلب الناس الكمبيوتر ما بيبقاش في غرفة مستقلة فدي المشكلة يعني خلاص فيوم يوم اذن يصدر الناس اشتاتة يوم اذن يصدر الناس اشتاتة يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم ليروا أعمالهم أي يصدر الناس يصدر الناس يوم القيام من قبورهم إلى موقف الحساب متفرقين طبعا أشتاة طبعا دية ايه؟ معنى ايه؟ متفرقين معنى أشتاة أي متفرقين ليروا أعمالهم ليروا اعمالهم متفرقين ينصرف بعضهم الى جهة اليمين وبعضهم الى جهة الاش... إلى الشمال مع تفرقهم في الاديان واختلافهم في الاعمال ليروا اعمالهم ليروا اعمالهم اي ليرياهم الله سبحانه وتعالى أعمالهم معروضة عليهم ليرياهم الله بس خلي باك بقى هنا عشان تشكيل الكلمة ديمهم جدا لأن في ناس لما بتجي تسمع أنا عن نفسي يعني حرمت من أن أحفظ القرآن وأن أصغير فاتعلمت يا جماعة اتعلمت تشكيل هذه الكلمة وانا عندي عشرين سنة تخيلوا يا جماعة تعلمت ليروا ديت وانا عندي عشرين سنة سبحان الله ليروا اعمالهم اي ليرهم الله سبحانه وتعالى اعمالهم معروضة عليهم وقيل ليروا جزاء اعمالهم يبقى ممكن تتفسر من نهاء الأعمال هذه هت... هتكون معروضة عليهم أو تفسر أنهم يروا إيه؟ جزاء الأعمال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى يعني فمن يعمل في الدنيا مثقال, مثقال ذرة خيرا يرى أي يوم القيامة في كتابه فيفرح به او يراه بعينه معروضا عليه وكذلك من يعمل في الدنيا مثقال ذرة شرا يرى اي يوم القيامة فيسوءه وقد يغفر الله سبحانه وتعالى له يوم القيامة والذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباء ماشي. يبقى كلمة الزر الزر يعني جمعها الزر والذر طبعا جماعة اللي هو ما يرى في شعاع الشمس من الهباء بصت لايه لو فيه انكسار كده لضوء ضوء الشمس في غرفة مظلمة هتجد ايه؟ الغبار البسيط ده هو سبحان الله الذي لا يرى بالعين المجردة ولكنه يرى إذا تم تسليط ضوء الشمس في مكان مظلم طيب قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير سبت الزلزلة يخبر الله سبحانه وتعالى عما يكون يوم القيامة عما يكون يوم القيامة وان الارض تتزلزل وترجف وترتج يا رب سلم سلم يا رب حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا امته طبعا يعني لما يفسروا هذا الموضوع يعني تفسيرا علميا يقولك ايه دا طبعا الكون زي ما انتم عارفين نشأة من نظرية كما تعلمون يعني هم تقولوا نظرية اسمها البيج بانج البيج بانج او الانفجار العظيم او الانفجار الكبير طبعا الكون طبعا اصله من لا شيء تم هذا الانفجار هو لا يزال ينفجر الكون ينفجر ولا يزال الكون يتسع كما قال تعالى والسماء بناها بأيدي وإن لموسع والسماء بناها بأيدي وإن لموسع فطبعا الكون كما تعلمون في حالة الزياد مستمرة وكل كل وفي كل وقت تنشأ المجرات وطبعا المجرات طبعا بتحتوي على النجوم والنجوم تحتوي يدور حولها الكواكب والكواكب يدور حولها أقمار كما تعلمون. ماشي. إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى في وقت من الأوقات هذا الانفجار يبدأ في الانحسار إلى أن يعود كما كان. سبحان الله. يمرط السماء كطيس سجل الكتب كما بدأنا أول خرق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين فلما هيحدث بها جماعة عن انحصار هذا هتحدث هذه الأشياء على سطح الأرض ماشا جماعة هو خزوة الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات والكنوز من الاموات والكنوز وقال الانسان اذا رأى ما عراها من الامر العظيم ما لها أي, اي شيء عرض لها اي شيء عرض لها بالمناسبة جماعة يعني لو في اي مشكلة في الكتابة على التكست يعني لو الاخوة مثلا والاخوات عايزين يتابعوا. وفيه مشكلة ان انت تكتب على التكست لو انت دخلت على قيمة ران، يعني ستارت، وتقوم جايب قيمة ران، وكتبت osk يعني انت ما تخش على ران، ماشي وكتبت الامر ده هيظهر لك الكيبورد ده جماعة هيظهر لك الكيبورد المعروفة ممكن تكتب يعني ايه هتكتبها ممكن طبعا تكتب بالسولة يعني ايه هتبقى سانك تكتب مثلا سبحان الله وانت بتكتب بالفارة كده يعني ايه قالي سبحان مثلا الله مثلا واهدين بالكم بعد ما تقعد ايه تدور على ايه الحروف يبقى انت بتشغل ايه بتشغل الفارة من بعيد وخلاص وخاصة لو كانت الفارة لا يعني ف الله يكرمك يا رب العالمين ده بحيث الواحد لو عايز يكتب اي حاجة بسرعة يعني ما يبقاش مرتبط بفاره او بمكان الفاره مكان الحروف نسال الله العفو العافيه يا رب نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا رب العالمين ماشي تخش على قائمه ران وتتكى <تصفيق> او يظهر لك الايه الكيبورد اللي هي اللي بيسموها اون سكرين كيبورد برضو يا جماعة في برنامج كويس برضو بالمناسبة يعني الشيء بالشيء يذكر في برنامج جميل جدا لو اي حد عنده مشكلة على الانترنت ماشي يعني ممكن تتحل عن طريق برنامج اسمه تيم فيور برنامج تيم فيور ده بيقدر بيسموه برنامج الدعم الفني بيقدر ان انت بيقدر المهندس او اي حد له علاقة بالكمبيوتر يصلح المشكلة اللي عندك كسوفت وير وهو قاعد في بلده واخدين بالكم اه تصليح الجهاز اه وكل مرة جماعة ب... لما انا مثلا عايز اخش مثلا على الكمبيوتر الاخ سامح مثلا انا قاعد في العشر من رمضان وهو قاعد في منصورة على سبيل المثال. واخدين بالكم فاضر اخش عليه في ها... طبعا باخد الاي دي بتاعه ماشي وفي نفس الوقت برضه العبد لله كل مرة له كلمة سير طالما انا عاوز اخش على الكمبيوتر بتاع الاخ سامح يبقى له كل مرة يبقى فيه كلمة سير شكل. خلاص فده من فضل الله سبحانه وتعالى علينا فياريت يا جماعة يعني ايه, ايه تنشروا هذه المواضيع لان ساعات في مشكلة واحد عايز يخدم فيها الاخ بس مش عارف يخدمه ازاي فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه البرامج خدمة وتسخير لنا بحيث ان احنا بنقصر المسافات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم يا رب العالمين نرجع إن شاء الله للموضوعنا بإذن الله وحجة الأرض أثقالها أي ما في بطنها من الأموات والكنوز وقال الإنسان ما لها أي إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم ما لها أي شيء عرض لها يومئذ تحدث أخبارها أي الأرض أي تشهد على العاملين بما عملوا على ظهرها من خير وشر يعني تبقى الضيحة بجلاجل فضيحة على رؤوس العباد فلان دهو ده مشى ليسرق مشى ليزني مشى ليقتل مشى ليختلس مشى ليعاكس الفتيات مشى لسأل الله العفوة عفوة رب العالمين فضيحة فضيحة فضيحة فضيحة على رؤوس العباد فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون على العباد الذين يشهدون على العباد بأعمالهم ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر بما عليها فلا تعصي أمره يومئذ يصدر الناس أشتيتا أي من موقف القيامة فرقا متفاوتين ليروا أعمالهم أي ليريهم الله سبحانه وتعالى ما عملوا من الحسنات والسيئات ويريهم جزاءه موفورا فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى اي وهذا شامل عام للخير والشر لانه اذا رأى مثقال الذره التي هي احقر الاشياء وجوزي عليها فما فوق ذلك من باب اولى واحرى اذا كان ربنا سبحانه وتعالى هيجازي على مثقال الذره من الخير والشر قد ذره وطبعا طبعا اللي هو ما يرى ما يرى من شعاع الشمس كما علمنا الهباء المتطاير الموجود في الهواء والذي لا يرى بالعين المرجع ولكنه يرى اذا تم تسليط شعاع الشمس في حجرة المظلم ف هذه الأشياء الحقيرة التي أعملها الإنسان سيجد أثرها في الآخرة إن كانت خيرا فهي رأى حسنات وإن كانت شرا سيرى سيئات نسعد عفو العفوة رب العالمين طيب ما أنا كده فمن بابي ف فمعنى ذلك ما أكبر من الظر سيكون أولى كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذرك الله نفسه ويضا قال تعالى وجدوا ما يعملوا حاضرا يبقى كل اللي هتعمله سيكون حاضرا عندك سيكون حاضرا يوم القيامة سواء شر أو خير كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه لو أن بينها وبينه أمد بعيدا وهذا ترغيب في الخير ولو قليل والترهيب من الشر ولو كان حقيقي الإنسان منا جماعة يتق الله سبحانه وتعالى وأيضا نستشعر يعني لا تحقرن من المعروف شيئا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق اتسامة جميلة هذه الاتسامة وإن كان شيئا بسيطا في نظرك ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه الابتسامة حسنات كثيره يوم القيامه برضه حديث ثانيه برضو يعني الواحد لما تصدق بشق تمره فالله سبحانه وتعالى يربيها له يوم القيامة فتصير كالجبال كما يربي احدكم فلوة او كما قال صلى الله عليه وسلم فتخيل لما يكون مثلا تصدق مثلا بنصف في تمره او دلوقتي مثلا بربع جنيه او جنيه دلوقتي مع جنيه ما عادش له قيمة دلوقتي خلاص فهتجد دي يوم القيامة سبحان الله امثال الجبال ان شاء الله ده من تبرع بسيط جدا انت تبرعت به ممكن مثلا تجيب كتاب وتمحطه في المسجد انت لقيت مثلا المسجد ده فيه مصاحف كتير خلاص هات كتاب ازاي ازود دي التفسير مثلا واحطه في المسجد حط تفسير السعدي في المسجد واكتب عليه وقف لمسجد الفلان الفلان لازم حدش يسرعه يعني خلاص بحس يا جماعة ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل في ده خير كبير خلاص خش على فيسبوك على سبيل المثال و... وانت في الموقع ال... على الاكونت بتاعك وحط رابط لتفسير آية حديث من الحديث أي شيء اللي الحاجة مع أن أنت لا تلقى لها بالندية ممكن تكون سبب في هداية شخص في يوم من أيام فعشان كده تبقى على حذر أن أنت تضع حاجة تكون فيها فساد شخص نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية يا رب العالمين، ماشي يا جماعه حد بعدنا ان شاء الله ولا نظام. النظام فيريمنا نغرس ان شاء الله بعد كده ولا خلاص طيب نكمل إن شاء الله ننتقل بعد ذلك الى تفسير سورة العاديات قال الله تعالى والعاديات ضبها بالنسبة جماعة برضو للبرنامج دوت هو, هو المهندس اللي هيجي برضو طبعا هو لازم طبعا يكون آمن درجة واحد الحاجة الثانية مش إن هو هيتم الصيانة هيتم الصيانة وانت شايف كل حاجة يعني انت تبقى هو الشخص اللي بيعمل صيانة بيبقى شايف كل حاجة انت بك بقى شايف هو بيعمل ايه بالزبط واخدين بالكم يعني ده برضو للإيه يعني للتوضيح برضو لكن هو كده كده طبعا محتاج يكون شخص امين لانه ممكن يعمل كوب الحاجة انت مش عارفها وها بالمناسبة صح يعني اختنا برضو هنا كتبة هنا معلومة ان, ان فعلا لازم يكون امين وها ممكن ايه يعمل كوب الحاجة من عنده انت تعتقد مثلا انها ايه انها فيها انها صح مثلا او هتفيد البرنامج بتاعك او الكمبيوتر بتاعك ولكن يكون باتش فتعلا جزاكم الله خير على هذه النصيحة فعلا لازم يكون هيرجع برضه للامانه نسال الله سبحانه وتعالى اسف يعني والله قلقتونا برضو يعني الله يكرمكم رب العالمين نعم قال الله تعالى والعاديات ضبحا من مقصودك ما بالعاديات جماعه الخيل العاديات معناها الخيل المراب بها الخيل أيو نعم الخيل التي تعد بفرسانها المجاهدين في سبيل الله إلى العدو من الكفار المشاقين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ضبح الضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدد يا ما عايزين نحفظ المعانا دي لأنها مهمة جدا لأنني أنت أقول لك إيه و, و... هناك من يحفظ القرآن الكريم ولا يعرف ما العادي يتضبح والمور يتقضح لابد فينا جماعة ان احنا هنحفظ صورة الافضل ان احنا عارفين معناه علشان يبقى هناك استشعار وتأمل وتدبر للقرآن الكريم لكن نحفظ فقط لا الافضل الحفظ مع التأمل والتأمل لابد أن يأتي إذا علمت المعاني فمعنى العاديات يعني الخيول وكل فترة جماعة كل فترة لو أنت مش ما بتراجعش على المعاني هتنسى المعاني ده معروف يعني واحد مننا لو ما بيرجعش على المادة أي مادة علمية أكيد جماعة المادة العلمية دي هتنسى فعشان كده بنقول اي حد مثلا احنا ان شاء الله قربنا نخلص الجزء الثلاثين ياريت يا جماعة الكتاب ده نشتريه يعني مثلا احنا كنا جايبين الكتاب بتاع الزبدة ده باربعين جنيه ياريت تجيبوه احنا الحمد لله كنا من مصر والحاجات دي متوفرة هتروح تجيب الزبدة ده باربعين جنيه وياريت تسيب نصف كمان في المسجد واخذين بالكم تفسير السعدي اثنين مجلد قل يا سيدي بخمسين جنيه زبدة التفسير زبدة التفسير زبدة التفسير للشيخ الأشقر ماشي زبدة التفسير للشيخ الأشقر رحمه الله خلاص كده يبقى احنا كذا جماعة الحمد لله عملنا حاجة خلاص يعني خلصنا مادة اه زبد التفسير التفاسير للشيخ دكتور الاشقر ايوه نعم. ماشي يبقى احنا كده يا جماعه ايه احنا خدنا جزء ال مع اخوكم سامي خلاص نروح ان شاء الله نجيب بقى جزء ال30 ونراجعه طبعا انا لو طبعا حافظه يعني يبقى انت عايز المعاني هتلاقي الكلمة ومعناها على طول خلاص هنتوسع شوية ان نشتري الساعدي انا طبعا امروش بقى ان احنا عن النت عنيتي اذا عن النت ده كده عن ايه يعني كده حاجة كده ايه مؤقتة لكن دي كتب من كتب المفروض نجيبها على في البيت لانها هم جدا جدا خلاص خلاص انت والله تفسير الساعدي الزبدة جزء التلاتين تقوم اريو من تفسير الساعدي هتجد يا جماعة بلزة عجيبة جدا انت بتقرأ القرآن ولما تيجي تسمعه في الصلاة او لما تقوم الليل بيت خلاص عشان نشتكي دلوقتي من عدم يخشها في الصلاة عدم يخشها في الصلاة يبقى لازم تنوع في الاذكار لازم تنوع في الايات وخصوصا ايه ال ال الاخوات اللي طبعا, طبعا بيصنوا في البيت خلاص فعشان الاختة طبعا ما تحسش بايه بان الصلاة رتيبة وثقيلة فلا بد انها تنوع في الآيات اللي بتقرأها طب هتقرأ آيات مش فهمة معناها ماشيه فتبقى مشكلة فمش تحس بتدبر خلاص فقالت يا جماعة تشتروا الكتابين دول زبدة مش تبقى تحملهم بقى على الانترنت لا زبدة تفسير الأشكر هيبقى بحوالي 40 جنيه والتفسير الساعد بيقع في اثنين مجلد يا ريت تجيبوا اثنين مجلد مش مجلد واحد هيقع مثلا في حوالي خمسين جنيه اللي اتنين مجلد خلاص والعاديات الطبحة مما أنا مكتوب واحد والعاديات الطبحة أي الخيل التي تعد بفرسانها المجاهدين في سبيل الله مرحبا أختنا قرآني التي تعد بفرسانها في سبيل الله والتي تذهب الى الكفار المشاقين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ضبح اي صوت انفاس الخيل اذا عدد اذا صوت انفاس الخيل اذا عدد فالموريات قدح فالموريات قدح يعني ايه هي الخيل حين تور النار فيخرج الشرر بحوافرها اذا ضربت بها الارض الشديدة والحجارة قال قدحي بالزناد ماشي يبقى قدحة فالموريات قدحة اي تور النار فيخرج الشرر بحوافرها اذا ضربت بها الارض الشديده والحجاره قال قدح بالزناد سبحان الله يبقى كده عرفنا العاديات يعني ايه وضبحه يعني ايه ويعني ايه الموريات ويعني ايه قدحه فالمغيرات الصبح اي التي تغير على العدو وقت الصباح التي تغير على العدو وقت الصباح ده معنى المغيرات صبحا فاثرنا به نقع اي نقع الغبار الذي اثارته الخيل في وجه العدو عند الغزو سبحان الله يبقى هنا بيعطي هنا مشهد كأنك تراه عند هجوم الخيل على الأعداء العاديات ضبحه دوما بيوصف لك كده وهي تعدو وهي تسرع إلى العدو خلاص والضبحة أيضا كما كنا صوتها إذا عدت فالموريات قد حاته للنار خلاص وتقدح كنا كمن يقدح بالزناد فيخرج الشرر من الارض القاسية فالمغرات الصبحة تغير على العدو في الصباح فاثرنا به نقعة أي عند عند غيرتها على العدو فنا تثير غبارا في وجه العدو عند الغزو فوسطنا به جمعا اي صرنا بعدوهن وسط, وسط الاعداء بعد هزيمتهم قد اجتمعنا بذلك المكان جمعا فوسطنا به جمعا اي صرنا بعدوهن وسط الأعداء بعد هزيمته طيب يا جماعة يعني سبحان الله يعني المتأمل في هذه الآيات يعني صب الخيل يا جماعة ما بتخافش ليل يعني المفروض ان الخيل دي هي عرفة انها ريحة لعدو طب وهي عند العدو عوصلة العدو وسمع صوت السلاح وشوط مش عارف ايه وصوت ده بيقع وده بيموت والخلق زميلتها وقعت طب ليه ما تمشيش يا جماعة ليه ما تهربش سبحان الله يعني هذه من نعم الله سبحانه وتعالى في هذه الخير مسخرة لك حتى وانت في الحرب لو انت في الحرب معك فيل واخدين بالكم هتبص الثالث في المسخر ليك ان هو يحارب معاك حمار معاك حصان معاك جمل سبحان الله هذه الاشياء هذه البهائم كلها مسخرة لك وانت تحارب يعني مش مسخرة ليك فقط في في في وقت السن ولكنها سبحان الله مسخرة لك ايضا في وقت الحرب طب لماذا لا تشكر ايها الانسان سبحان الله سبحان الله يعني واحد عنده عنده حمار او عنده حصان يعني ما بشوش ربنا طب اللي عنده عربيه ده المفترض يعمل ايه ولكننا ولا حول ولا قوه الا بالله ألفنا النعمه ألفنا النعم ان الانسان لربه لكنود اي كفور للنعمه الكثير الجحد لها ما مر يا واحد يا جماعه شايف بس إخواننا أخواتنا يتبعونا على التكست. طيب الحمد لله خلاص وانه على ذلك لشهيد شهيد اي يشهد على نفسه بالجحد والكفران لظهور اثره عليه طبعا يعني الله سبحانه وتعالى قد ساق لنا هذه النعمه الا وهي نعمه الخيل فكما هي مسخره في وقت السلم فهي أيضا مسخرة في وقت الحرب وانه لحب الخير لشديد المعنى انه لحب قوي. خ... المال قوي هي... خلاص مجد المال الخير هي... الخير هنا يا معناها المال معناها الايه المال خلاص وانه لحب الخير أي المالي لا اي قوي مجد في تحصيله وطلبه متهالك علي طبعا يا جماعة يعني كل واحد فينا او المجتمع اللي احنا فيه المجتمع بتاعنا مش مجتمع درويش يعني واخذين بالكم ويابني اضيب اي حاجة لا المجتمع بتاعنا اللي احنا عايشين فيه الان كل واحد من الكبير للصغير يا ابني عشان تحصل قرشك الاب والام والخال والعم العمه والخاله والجار والجاره كله عمال بيعطيك مبدا معين او بياثر عندك مبدا ان انت لازم تقلب عيشك خلاص فاهميني فده مجتمع احنا بنعيش فيه برضو يعني ده مجتمع ده حاضر كل واحد بيوصد الثاني على ايه على ان هو يحصل لقم عيشه وازاي يتفنن في ان هو يحصل لقم عيشه فيه مجتمع ايه ايه يقولك ايه حصل اشك بالحلال مجتمع تاني واخدين بل يقولك لا انت ايه اتصرف بحيث ان انت اطلقت لقم عيشك من حلال من حرام اهم حاجة يعانلك في الوصف ده مجتمع وده مجتمع ليه تربية وليه تربية سبحان الله فالشاهد ان كل واحد يا جماعة بيسعى للقمة العيش او لجمع المال خلاص فهو مجدد في طلب المال وانه لحب الخير لشديد اي لحب لجامع المال وطبعا لما لما نذكر كلمة محب للمال دي في يعني الشيخ الحويني كان حكا مرة ان, إن حب المال ده يا جماعة قد يصل الى حالة مرضية يعني انه هو يسعى انه هو يعني يحصل المال ممكن طبعا كما في المثل من هو مال ليش طالب علم وطالب مال فممكن إنسان يسعى في تحصيل المال بكل ما أتيه من قوة من وقت أما حاجة يحصل أمال وخلاص في واحد تاني جماعة لا يكتفي بذلك عشان كذا صلى الله عليه وسلم برضو ايه قال تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيعة خلاص تعس وانتكس وإذا شيكا لا انتقش او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصبح هو بيعبل الدينار لان نفود هو بياخذ بيسعى الجمع المال عشان يعني يتلزز به لكن مش شغال على طول في جمع المال فاصبح في هذا الامر كأنه عبد للمال خلاص في بقى حالة مرضية العن من كده ان هو يحط الايه الصورة على الصورة والكتابة على الكتابة العشرة جنيه هنا هو يبقى الرقم على الرقم وهكذا الخمسة على الخمسة ويرجع يعكشهم تاني ويرجع لاتبهم تاني ده مرض ده مرض وطبعا بتحضرنا القصة من القصص واحد كان شغال بيصلح الأحذية سبحان الله وكان الهو يعني في مرة مرة كده فواحد افتخده يعني فراح وجد منظر يا جماعة عجيب وجدوا ماسك الدنانير الذهبية طبعا وجد يا جماعة لقى يعني العشة اللي ساكن فيها يعني لو حد نفخ فيها طوع سبحان الله وجد هذا الرجل الاسكافي يجمع حوله دنر على على على منضدة وبجانبه زيت وبجانبه نصباح ويأخذ يخاطب الدنر ويقول يا يعني ويمسك الدنر كده هوت ويغمسه في الزيت ويقول يا من أفنيت عمري في جمعك أموت وأتركك سبحان الله فيغمس الدينار في الزيت ثم يبلعه سبحان الله يعني واحد عنده دنانير واموال عظيمة وبيبخر على نفسه عايش في اي بيت بقى مش فرقة يلبس اي لبس مش فارق سبحان الله ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده خلاص طيب طبعا عمال بقى الحد ما بلع الدليل كل الدليل على الايه اللي على المنددة دي طبعا في اليوم التالي طبعا عرف بقى ان هو ميت طبعا مع العلم ان, ايه ان هو هذا الرجل اسكافي كان جلد على عظم وطبعا الناس راحوا بقى اتفنوه فلاقوا الكفنتين قوي فطبعا هم مستغربين الرجل ده ازاي ده ده, احنا ده هو جفد على عظم سبحان الله ثم هذا الرجل صح الذي يروي القصة بعدما دفن ذهب ليلا واخذ ينبش في طبعا القبر طبعا القبور طبعا زي ما انتم عارفين ازاي دلوقتي في مصر يعني ايه عاملين لها ايه الهيلماندا كله طبعا القبور زي ما انتم عارفينها يعني حفرة في الأرض وكده على السنه يعني سواء شقة أو لحظة يا يامن ثم ذهب واخذ يمشي في القبر ثم مد يده حتى حتى شق بطنه ثم مد يده علشان يخرج الدنانير فاحترقت يده فاحترقت يده فكان يروه هذه القصة ويقول وهذا أثر الحرب. فالإنسان يا جماعة بس وضع فيه يعني دي قصة من قصص اللي هي إن الإنسان فيها بيحب المال يعني هدفه إنه يحوش وبس يلبس أي حاجة يأكل أي حاجة ينام في أي حاجة يركب أي حاجة يعيش في اي حاجة اهم حاجة ايه اهم حاجة ان هو يجمع فقط يعني حب المال للمال فقط وفي حب المال علشان يجيب بالاشياء اللي هو بيحبها انا هجمع مليون جنيه طب وبعدين لا اجيب عربية اجيب طيارة اجيب مش عارف اودع علم مدرسة كويسة وهكذا واخدين بالكم او اذا كان ملتزم بدين الله سبحانه وتعالى طلع صدقات طلع الزكاه بتاعه طبعا طلع الصدقات ينفق في سبيل الله شوف طلبة علمي وهكذا خلاص افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور اي افلا يعلم اذا نسر ما في القبور من الموتى واخرجوا وحصل ما في الصدور اي مميز وابين ما فيها من الخير والشر زي ربنا عليه يوم تبلى الايه يوم تبلى السرائر يوم تبلى يوم تبلى السرائر إن ربهم بهم يومئذ لخبير أن ينبغي للإنسان أن يعلم أن رب المبعوثين بهم خبير لا تخفى عليه منهم خافية في ذلك اليوم وفي غيره يعني ما فيش حد باقيه هيخبع على ربنا حاجة سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أعلم بكل شيء أعلم بالسرائر ويعلم بالبواطن يعلم بالظاهر والباطن سبحانه وتعالى ويجازيهم في ذلك اليوم أي فإذا عملوا علموا ذلك فلا ينبغي أن يشغلهم أن يشغلهم حب المال عن شكر ربهم وعبادته والعمل ليوم النشور يبقى الإنسان يبقى نتعلم يشاهد او المستنبط من هذه الايات ان الانسان اذا علم ان هناك يوم اخر وان هناك حساب وان هناك عقاب وان هناك لماذا فعلت كذا ولماذا لم تفعل هناك سؤال عن كل صغيره وكبيره ف لا يجعلنك تحصيل المال سواء بتحصل المال من أجل المال وخلاص عازب عنك مليون وفقط أو بتحصل المال من علشان تهنى بي وفقط لا أنا احصل المال لإعلاء كلمة لا إله إلا الله حصل المال أنفق منه في سبيل الله سواء في الصدقات أو الزكاة، أحصل المال حتى يقربني إلى الله سبحانه وتعالى، أحصل المال حتى ما يجعل في في مراتك، يعني إنك إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في مراتك. سبحانه، احتسب هذه النيات لله سبحانه وتعالى. اللي يروح مثلا ايه يصرف مثلا ألف جنيه ده 1000 جنيه ده مثلا ايه يعني قصه مكونه من اربع أفراد فقط هتروح تجيب شو مثلا شو حاجات مثلا من سوبر ماركت اللي هي الشهرية بحوالي ألف جنيه الأب يا جماعه يحتسب ذلك لله سبحانه وتعالى الأب يحتسب ذلك لله سبحانه وتعالى إنك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في مرأتك خلاص طيب هننتقل إن شاء الله إلى سرطة العاديات من تفسير السعدي أقسم الله سبحانه وتعالى بالخيل لما فيها من آياته الباهرة ونعمه الظاهرة ما هو معلوم للخلق طبعا يعني سبحانه كما تعلمون يعني الخيل طبعا يعني هي كما هو وسيله للركوب وللاسفار فهو ايضا يؤكل يعني اكل الخيل يا جماعه بالمناسبه حلال الخيل يا حلال ولما كان مثلا ضيف ولا حاجه يجي الواحد ويذبح له خيل ده معنى انه هو كريم قوي قوي قوي قوي قوي قوي ان يتباح له خيل ده حاجة يعني جامدة قوي قوي طبعا الخير طبعا ايه مباح الاكله ده معلومة يعني ايه طبعا كنت طبعا عارفينها يعني طبعا بس الحمار الاهلي مش محرم خلاص الجمل طبعا حلال المعزة حلال خلاص الحمار الاهلي طبعا محرم اكله خلاص طبعا حتى الان ما لم اجد يعني حد تكلم عن موضوع ايه لماذا لا يؤكل الحمار يعني الناس مثلا تكلموا عن لحم الخنزير مثلا خلاص وفي طبعا ابحاث اتعملت كتير جدا من ضمنها البحث اللي كان جابه الشيخ الدكتور اسف دكتور الشيخ عميل عنصاري لما واحد شرب كولا على لحم الخنزير فوجدوا انه بعد ساعتين بالضبط وجدوا ان في دود نمى على اللحم ولما اكلوا سبحان الله خلاص وبدأهم يعملوا بالمنظار فكان في المري دود وفي الامعاء دود في المعدة دود نسأل الله سبحانه وتعالى عفو وعفو خلاص فلكن ما ايش حد لها اتكلم عن اه او بعمل بحث في من يأكل لحم الحمار مثلا ماذا يحدث له بس طبعا هذه الاشياء ان غابت عنا فنحن نصدق بها ان ما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا هو خير لنا دي برضو طبعا من الأشياء المهمة جدا جدا عشان ما يجيش واحد طبعا إيه مدرسة معتزلة ما بيقدموا العقل عن النقل صح يعني إذا حتى أقولك إيه إذا حدث تعارض ظاهري بين الأدلة يعني هذه المدرسة يعني معتزلة أقولك إذا ظهر تعارض ظاهري بين الأدلة فيقدم العقل على النقل فيقول لك الحليز ضعيف مثلا خلاص طيب فيجي واحد بيقول لك ايه طب ايه المشكلة فينا احنا الحمار يعني شويه بقى يبقى يجي يقول لك ايه المشكله فينا الحمار هي ما كناوي احنا زي الفل اللي هو عايشين وزي الفل الناس ضعفه فين انا مو وقسم الله سبحانه وتعالى في الحال التي لا يشاركها فيها غيرها من انواع الحيوانات يبقى دي الحاجات اللي بتحصل دلوقتي ديت اللي القران الكريم تحدث عنها او الله سبحانه وتعالى اخبرنا بها ديت ميزه خاصه بالخيول والعاديات ضبحا فالموريد فالموريات قدحا فالمجرد صبحا فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة إن الإنسان لربه لكنود أي منوع الخير الذي لله عليه فطبيعة الإنسان وجبلته أن نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق فتؤديها كاملة موفرة بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها من الحقوق المالية والبدنية إلا من هداه الله سبحانه وتعالى وخرج عن هذا الوصف إلى وصف السماح بأداء حقوق طبعا يا جماعة إن الإنسان لربه لكنود فالمغيرات الصبحة دي معناها قصدك الجمله ديت فالمجرد صبحه مال ان الانسان نربيه لكنود اي منوع الخير مانع الخير الذي لله خلاص لكن طبعا الشيخ طبعا هنا وضح وضح نقطه مهمه جدا جدا هل كل انسان ولا هناك استثناءات طبعا لما الشيخ طبعا بيفسر فطبعا كل القران بيبقى تحت ايه تحت صباع عيني, عيني صح كده صباع عينيه ايوه الا من رحم ربي خلاص لأن طبعا القرآن الكريم في اختصارات لأن لو القرآن الكريم جاء تفصيل لكان مش 6236 آية هيبقى أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف هذا الرقم ولكن الله سبحانه وتعالى قدسنا القرآن فالسنة توضح القرآن فما جاء مجملاً في القرآن وضح في السنة فإن الإنسان ربه لكنود أي منوع الخير الذي عليه سواء هذه الحقوق مادية أو بدنية إلا من رحم ربي طب جمناها من لا من رحم ربي دي بقى اه بعضه من بالتفصيل من القرآن والتفسير من السنة يعني طبعا أولئك يسارعون في الخيرات مثلا خلاص كده طيب وإنه على ذلك لشهيد أي إن الإنسان على ما يعرف يعرف من نفسه من المنع والكندي لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره لأن ذلك بين واضح ويحتمل ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله أي إن العبد لربه لكنود والله شهيد على ذلك ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربه كنود بأن الله شهيد بأن الله إيه شهيد ماش كان يبقى ممكن قد دلوقتي وإنه على ذلك الشهيد يعني أي أنه الإنسان هذا يشهد على نفسه أنه منوع جموع منوع يجمع ويمنع بخيل في أداء الحقوق المالية والبدنية إلا طبعا من رحم ربي أو أن الله سبحانه وتعالى شهيد على ذلك طيب وإنه لحب الخير لشديد الخير هنا جميعا قلنا معناها إيه ما يعني جميعا كيمة الخيري هنا ها. ما يعني جميعا كيمة الخيري هنا أيوة أيوة. حب الخير هنا جماعة معناها المال معناها ايه؟ معناها المال نحن نعلمكم الله خير على هذا الرابط برضو فينا رابط دلوقتي بتوصلك على طول على الايه؟ على على, على التصفح المباشر صفح المباشر للكتب من الانترنت ودي خدمة ان شاء الله بيحاولوا يعملوها في مكتبة المكتبة الشاملة لهم ان شاء الله عايزين يتواروا في المكتبة الشاملة فريقة جماعة ان شاء الله تدعموا المكتبة الشاملة بالمال علشان في فريق كامل هيسعى في الموضوع ان شاء الله من عندهم كتبة الشاملة في زر كده معمول بحيث ان انت تعمل ايه للتورع وطبعا نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتخبى منهم يا رب عامي صلاح العمال ان شاء الله تفسير كتاب الساعة دهوت ده. <تصفيق> الله كويس والله للموقع ده المسيفه عندنا يعني اخذنا مثلا سورة الايه العاديات ده موقع معه ده التبرع المكتبه الشامله ممكن انت ما تتبرعش بس يالك تبرع وريت يا جماعه يعني اخواننا اخواتنا لو يشاركوا على موقع الغرفة على الفيسبوك يعني في هنا يعني غرفة تانية لها بتخش على الفيسبوك وبيشاركوا ما شاء الله يا شاء الله يشاركوا على موقع الغرفة على الفيسبوك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صلى من الله رب العالمين فعلى ما يبدو للموقع يا جماعة لأختنا كتبته دلوقتي دوت أختنا رابط الفيسبوك يعني أختنا قرآني هنا المقدمة بان عليه ما شاء الله موقع جميل قوي اللي هو موقع يعني ده عباره عن موقع تصفح مباشر يعني في جزوه منو خير يعني اه رابطه اللي هو الموقع كانوا وازع على الفيسبوك برده على الفيسبوك الغرفة يا برضو لها موقع على الفيسبوك فرت شرق إن شاء الله. أجيب لكم الموقع برضو. نازل لكم الموقع بتاع الفيسبوك. انا صراحة ما اجش حد صراحة بيخش عليه. فالواحد صراحة يعني. سابه صراحة يعني. الموقع هو ده الرابط بتاع الفيسبوك ان شاء الله مجموعة سمينا غرفة غرفة القرآن الكريم السلفية على البيولوكس امين رب العالمين طبعا يعني ممكن ايه ممكن واحد مثلا بيذاكر حاجة فيهم بخدها كوبي وبستحطها على الايه؟ على رابط الغرف أنا عم بعمل كده يعني أنا في كسا كسامح عوض كسامح أنا مثلا على فيسبوك سامح مسافة عوض مخزين بالكم أنا مثلا بذاكر حاجة معينة فعجبتني خلاص أم رفحها على الفيسبوك بتاعنا ما بعمل كده لكن انتوا ممكن بقى تشجعوني ان انا ارفعها على موقع الغفه ان شاء الله خلاص اي معلومة اي خاطرة وهكذا يعني لان طبعا انشر فيسبوك ده يعني سريع سريع التداول لكن المنتديات دي بظبوط راحت عليها يعني موضوع المنتديات ده راحت عليها زي مقر. كده كده احنا طبعا ايه ما بن الموقع او المنتدى معناها لازم تسجل وتخش وتشارك ف وحتى و... تصفح المنتدى ممل يعني اي منتدى ان شاء الله حتى المنتدى نفسه انا عم نفسي كنت بكذا متابع منتدى كنت منتدى من زمان كم كان ده كان سنه 2000 وكام 2005 اقعد اضيع وقت كبير جدا جدا ان انا اقرا ثم اربعة مواضيع وقت كبير وافتح واقفل واعمل سبحان الله لكن الفيسبوك صراحة سبحان الله يعني منعنا بهذه النعمة يعني انت تتصفح اكبر عدد من من المواضيع تتفرج على اكتر عدد من الحاجات اللي هي الصوتية او المرئية ماشي لا هو من يعني هو ممكن تكون هو ك جميل ده بس انت بتحس كده ايه ان انت المنتدى المنتدى بيبقى محدود واخدين بالكم وتقفل ده وتفتح ده وتفتح ده وتقفل ده لكن لكن الفيسبوك الفيسبوك يعني خمسين موضوع ممكن يتحطوا قدامك بتنزل تنزل وتطلع بسرعة ايوه الله يكرمك لكن المنتدى مقيد ما يدك لازم عشان ايه اخش مثلا على اه طبعا المنتدى طبعا ديت ايه بقولك لك وكان اختراع قديم ماشي ولكن فيسبوك طبعا غطى عليه لان انت بتقدر تتصفح اربع مواضيع ماشي من غير وانت في صفحه واحده بس لكن المنتدى بتصفح اربع مواضيع خلاص كده في وقت كبير جدا انك بتقعد تفتح وتقفل تفتح وتقفل وهكذا خلاص طبعا وكل حاجه طبعا بيجي لها وقت وسبحان الله وإنه لحب الخير لشديد أي المال لشديد أي كثير الحب للمال وحبه لذلك هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه قدم شهوة نفسه على رضا ربه نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافي رب العالمين وكل هذا لأنه قصر نظره على هذه الدار قصر نظره على هذه الدار وغفل عن الاخره ولهذا قال حاسا له على خوف يوم الوعيد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور اي افلا يعلم هذا المعتز اذا بعثر ما في القبور اخرج الله سبحانه وتعالى الاموات من قبورهم لحشرهم ونشرهم وحصل ما في الصدور أي ظهر وبان ما فيها وما استطر في الصدور من كماء الخير والشر فصار السر علانية والباطن ظاهرة وبان على وجوه الخلق نتائج أعمالهم سبحان الله فضيحة يوم القيامة يوم الإيذ يوم الذل يوم المهانة يوم الفضيحة إن ربهم بهم يوم إذن خبير أي خبير بأعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية ومجازيهم عليها وخص خبرهم بذلك اليوم مع أنه خبير بهم في كل وقت لأن المراد بهذا الجزاء على الأعمال الناشئ عن علم الله والطلاع خلاص فالله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء في كل يوم ولكن لماذا خص هذا اليوم بالذكر لأنه سيكون يوم جزاء خلاص فربنا سبحانه وتعالى هنا بينبه هذا المعتز أن ينصاع لأوامر الله سبحانه وتعالى نسعى الله سبحانه وتعالى أن أتخبر منكم يا رب العمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته